الله وبركاته أهلا بكم في رحلتنا إلى الذات البشرية لإشاف القدرات اللامحدودة القوة اللي في ناس كتير مش عارفين فعلا تعرف أنا بقول للناس باستمرار لو كل واحد هنا ماشي في الشارع عارف بالزبع قدراته عاملة ازاي ما فيش إنسان في الدنيا سيكون عنده الاكتئاب والأحباط ولا قلق ولا أي تردد في شيء لأن قوتنا فعلا لا محدودة فاهلا بكم في رحلة جديدة في شريقة الفضائية ويريحها الى الذات بنسميها القوة الذاتية يا رب ان شاء الله بعد كل اللي انت سمعته وتعلمناه مع بعض كن بدأت فعلا تعرب اكتر من الله سبحانه وتعالى أعرف بحبه انت كامل الله سبحانه وتعالى خلق عشان يسحلك. عشان عشان ينجحك Víte, v životě jsou výzvy. Někteří lidé se snaží v كان فيه ملك في ملك وقت من لوقات الملك ده كان عايز يحس بالسعادة كانت عايز جدا جدا في حياته قالون ان في راجل عايش فوق جبل الراجل ده سعيد جدا روح له خد القميص بتاعه لما تاخد القميص عشان هو سعيد وده رابط فدوس لأ ممكن جدا تبقى انت كمان سعيد فالملك ما ضيعش أي وقت إطلاقا اخذ معه بعض الناس وراح للراجل قال له الحكاية فرجع راح إلى القميص وراح مديه له وكان يدوه لبس حاجة بسيطة بعد كده. الملك عرض عليه أن يجيله فلوس ويجيله ذهب فهذا الشخص رفض تماما أن يأخذ أي حاجة ودعا للملك أن ربنا يفتح عليه ويهديه ماشى الملك بعدها بأسبوع أسبوعين ثلاثة الملك وصل لمرحلة من التعاسة أكتر وأكتر وأكتر وأكتر ففي المرة دي وسعد بدأ يسمع أن الراجل اللي فوق الجبل بقى منتهى السعادة أكتر وأكتر وأكتر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 اللي هي هناك تلاقي فعلًا الله سبحانه وتعالى أنت بدور على برا في موضوعات السعادة أنا ديت لك فلما أعطيت أسبات سعيد أكتر لأن أعطيتك من غير ما أخذ منك حاجة لكن أنا خدت منك طاقة روحانية وحب أكتر من الله سبحانه وتعالى عشان كده لو عايز فعلًا تكون سعيد خش جواك أكتر السعادة داخلية مش خارجية لما تخش جواك أكتر هتحس تعب أكتر وأكتر وحلي أكتر في الطاقة خصوصا خصوصًا منتقربة من الله سبحانه وتعالى <تصفيق> طبعا مالك او ما خد الاسلوب ده رجع على طول بدا يصلي بدات تيجي الله سبحانه وتعالى اكتر واصبحت سعادته اكتر من اي وقت تاني في حياته فلما ببص لأي لما يكون عندك هذه الطاقة الروحانية بتحب الله سبحانه وتعالى تعلم فعلا, فعلا فعلا من, من قلبك هتبص الاقي كل الباقي بعد كده تفاصيل عارف ازاي فبتبص لا في الدنيا وانت مطمن لان حاسس الله سبحانه وتعالى جواك دلوقت الطاقه الروحانيه انك اتفقنا كل يوم اعمل حاجه زياده من الله سبحانه وتعالى بعد له الجسد الصحي عباره كيف صحتك دلوقتي يا ترى لسه برده يفهم ان الصحه بتيجي صدفه ولا انها مستمره لوحدها ودي تيجي الامراض تيجي للجيران ولك لقى خد بالك لان الصحة لما تتخبط فيها عمرك بتلها نفسك بتركز على حاجه غير هذه الصحه فالناس ما بتفكرش بتعمل دي تلقائيا عشان منك عرف التلقائية ده الريحة الجديدة اللي فيها والسيارة مبسوط منها في خلال أسبوع أسبوعين هتروح هريحة دي لأن أصبح جزء من هدي السيارة أصبحها طاقة واحدة قلبي فالشخص اللي لحقها حصل يطلع هي مجالها عصبي قلبي بزول يجاك هبزول يجاك هالأمرات عكس لعصبي يجاك هبزول سكن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 هو بداية القوة الزيتية لما تدرك فعلاً أنت فين هتدرك أنت رايح فين فأخذك بنسبة الإدراك الروحاني وأنا باستمرار بلاجع أشخاطر ما تنسوش قرب أكتر من الله سبحانه وتعالى تطبع أكتر بأخلاء الرسول صلى الله عليه وسلم مش بالكلام ولا باللبس ولا بالشكل لا بالفعل أشخاطر تحسن أنت وصلت للتسامح الرائع وصلت للعطاء اللي من غير ما تستنى من حد اديك حاجه ادي وانسى لان هي مش بينك وبين الشخص a بينك وبين الله سبحانه وتعالى فلما تدي حد ما تنتظرش منه انه دي لك الناس تقول لي دكتور انا عمري ادي ادي ومحدش بيديني بالعكس وانت بتدي حاسب بطاقه ما لهاش فلوس اذا كانت طاقه الانسان لو اتوصلت ببلد تولد كهربا لمده اسبوع تساوي مليار دولار بالاحصائيات لما تيجي تحسبها وانت ما لهش ثمن فانت خدت وبعدين هي مش بينك وبين الشخص هي بينك وبين الله سبحانه وتعالى تعود أكثر وأكثر عش كده أدي مليون تنتظر من حد حاجة أدي وانسى هبصلي أسبابها يبقى في مثال جمال فتطبع بهذه الأخلاق الرائعة توصل جزء روحي عندك كل يوم عمل يزيد وصحتك تهتم بها بتفكر بطريقة صحية بتغطيش فكر في الحاجات اللي الدائئة فكر بطريقة صحية بتاكل أكل يكون صحي بتشرب مية باستمرار لأن أكثر من 90% من جسمك دم ودم مية والمخة براً شوية خلايا وشوية دم شوية مية فيعني أنت محتاج سوائل وإلى ساعات الناس تشرب لما يكون عطشان جدا ده جفاف بتوصل للجفاف فلازم تأخذ بالك اشرب باستمرار عشان تخلي جسمك كله يبقى ن احنا كلمنا على جزر الادراك اللي هو الروحاني وبعدين الادراك الصحي ادراك بعد كده الشخصي عبر كيف حياتك بتنمي نفسك بتيرى كل يوم اخبار السيارة السيارة في الف ساعة داعين وانا تكلمت في موضوع هذا كل يوم كل مرة بكلمك فيها لازم تاخد بالك لانه كل مرة نتقابل بفكرك تاني بالقناة عشان المخ بيعمل حاجة اسمها الزكيرة المتتابعة كل واحدة مبنية على قبلها فما تنساش تلاقي نفسك هنتكلم نهارا ان شاء الله على قوة الاعتقاد اللي حاجة في منتهى القوة بتيجي منين هي السبب في حاجات كتير بس قبل ما نوصل الله لازم تدرك الاول انت فين في حياتك الروحانية انت فين في حياتك الصحية انت فين في حياتك الشخصية تبدأ تنمي نفسك قال التلميذ بشريا تبقى جزء منك انك تقرأ باستمرار على الأقل عشرين ديا هتزود المعرفة والمعرفة قوة تلا نفسك عندك في نفسك ومت بتكلم مع الناس مرتاح أكتر. وأي تروح حتى أي تروح حتى تروح حتى عارف عشان كده هل يستوي الذين يعلمون ولا لا يعلمون فأنت بتأكد بعارف إزاي عندك معرفة الناس اللي حب الشخص اللي عنده معلومات نلبي يستفيدوا منه. وبعد كده عارف السيارة الألف ساعده لحط أشرطة سمعية، اسمح حاجات تلميك باستمرار ما تضيعش وقتك في الكلام الفارغ انبوص لقل الوقت البديع واللحظة لقل أخر لحظة في حياتك مش حتضيحها كده عايز تاخد قيمتها عشان كده أقول تلك قبل كده محدش بتفعلك عشان وقت بتفعلك عشان القيمة بتاعت وقتك فقيمة وقتك لما تزوده بالمهارات اللي بتزودها بالنسبة لحياتك فخلي السي غير كذا هنوصل بعد كذا لعلاقاتك علاقتك ايه مع نفسك لما بتنام بتحس مرتاح ولا تنام بتحس إنك متعصب خذ بالك آخر حاجة وفكر في إيه المخ بيبني عليها وحيتعبك طول الليل وبتنامي نفسك باستمرار في علاقاتك علاقاتك مع زوجتك علاقاتك مع أولادك علاقتك مع أولادك توصل لإيه خليه تبقى أحسن حاجة أولادك دول هدية من الله سبحانه وتعالى أنت لا تملكهم ولكنهم هديتك وحاتحاسب عليهم خليهم أحسن حاجة يدور لك باستمرار صدقات جارية باستمرار لو عندك طفل يكبر بعدم Inter, tehla směny Dunieji, uhojde i na elem, protože má ráda, že má ravaly zeje, a uja melle, a uja melle kamra, a uja hegele, a uja hegele, a uja a uja hegele, a uja hegele, a uja hegele, a uja الشخص ده الاثنين مجموع من الاثنين فلازم يكون في تفاهم لازم في قيم متبادلة لازم يكون في اعتقادات متبادلة لازم يكون في ادراك متبادل لازم يكون في اهتمام بين الاثنين هيكون فيها تضحية هيكون فيهم شركة هيكون فيها اتصال هيكون فيها فيه توافق لكن بمجرد ما حد يحكم والتاني بيدافع عن نفسه تبدأ المشاكل وتتراكم وتتبني عليها وبعد كده بيحصل الخروج فاخد بالك من علاقاتك بعد كده مع الاخرين بتعمل مع الناس ازاي يطلب تعلم تسمع ولا بتتكلم بس لازم تعرف تسمع لان الانصاف روعة ده حد مجرب ما تسمع حد ممكن تساعد تبتعالج كده لما حد يحكي لك حاجة وتسمعه مدر ما تحكم ولا تعمل نفسك دكتور فجأة ايه لازم كنت متخصص لان الناس تحكي لهم يعني يتقلب فجأة يبقى طبيب نفساني وطبيب رائع ويحكي لك كل حاجة وهو تلاقي حياته نفسها جدا وأنا أقول الناس باستمرار عشان تحكي حاجة لحد تمتع بالناس عشان تحكي لحد يحكي لحد يكون متخصص أحسن عشان يقدر يقولك حاجة تفيدك تعارف عشان نبص لأي نفس المكتائبة يجي من الناس المكتئبين اللي زيه زي ما كانوا طيور على اشجار الطاقة وقالوا الدنيا يقعدوا يتكلموا في ايه يتكلموا في الاكتئاب ده مكتئب وده مكتئب وكلاموا في الاكتئاب والاثنين اكتئابه وكل واحد في راحته وكتاب تماما زي مثلا زوجه متخانقه مع زوجها شوف لها زوجه ثانيه مع زوجها هي كمان والاثنين اتكلموا على الخناق وبعدين يسخنوا بعض اكتر كل واحد يرجع بيته عايز يموت جوز الناحيه الثانيه فالقعده كانت عامله ازاي زي, زي ليلتها فتبدا تنمي نفسك تقول يا ترى اللي انا بعمله ده هيقدمني ولا هيأخرني ولا هيبعدني عن اهدافي هيسعدني ولا يتعبني فالكلام ده اللي انت بتقوله زي الليته ما يسواش ما بلاش نفسك الكلام الفارغ ما مع الناس على حد تاني دي نميمه وغيبه على فكره يعني كبيره بجد حرام جدا فلما تيجي بعد كده وقتي بعمله ازاي ربنا سبحانه كل يوم 1440 دقيقه بتحطولك في بنك الحياه, في بنك الحياة. فيها, فيها شروط إنك تستخدمهم كلهم من في 1440 دقيقه ادفعتهولك تاني في بنك الحياه لازم تستخدمهم كلهم لانك هتتحاسب عليهم بعد كده فانا لارس علاقاتك معناها انك بتعرف تسمع هما كمان. في علاقاتك بتتعلم فن الاتصال. مليان, كتب, مليان أشرطة, حاجات في وبعد كده تبص لنفسك رايح بعد كده للركن المهني اخبار كيف شغلك يا ترى النوع اللي بيشتكي باستمرار بالنسبه للشغل طب دور ايه اللي ممكن تعمله عشان تنمي نفسك عشان تحسن نفسك وتأكد باستمرار اي حد بيشغلك عاوزك تنجح عاوزك تنجح عشان لانه هينجح معاك حتى لو حسيت انه بيغير منك حتى لو حسيت انا سمعت حاجه عجيبه جدا في بلد كنا بنزورها قبل كده في سيده قالت لي تعرف احنا عندنا هنا عندنا مثل عجيب قوي لو اشتغلت كتير في ناس هتغير منك هيعقدوا عليك فاحسن ما تشتغلش كتير Vystavěl jsem si to, že? To je to, co jsem To je to, co jsem si myslel. To je to, To Tlačíte 60%. Téma je, tamhle pazele a hrdinky. Toto obrazín, který jste předělali 100%, ale přijde jen 70%? Nemá význam. Takže když tam máte možnost, že přijde, budete hořet. Protože všechny ty peníze, které jste si koupili, všechny ty věci, které jste si koupili, a budete si zvyšovat své zájmy. Protože když jste si koupili بتقلي بس ده اعتقاد جديد اعتقاد جديد ايه ده اعتقاد حقيقي هو ده الاعتقاد الصح بتاخدي 100% ادي 120% وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك اكتر واكتر واكتر لكن انت بتمسكه على اساس ما تديش كتير حد يعقد عليك ما تديش شوية عشان بعدين ده انه اعتقاد ده يعني مثلا عجيب جدا من اول النهاردة لازم تبقي تفكري انك تغيري هذا الاعتقاد لانه لا يناسبك ولا يقدمك بالعكس لان طالما بمسك طاقه معينه جوايا بيحصل حاجة عارفين زي ما البومه البوتاجاز اكن لو تضغط عليها تضغط عليها هتنفجر فدوس لايه لو انا بضغط على na بضغط على قدراتي هكتئب ليه هكتئب عندي قدرات وطالعها مش عارف اوديها فين فعشان كده بالنسبه لمهنتك ادي كل اللي تقدر عليه فاتش زي ممكن تخدم اكتر خدمتك دي هتجيلك اكتر واكتر واكتر هتبقى رائع بعد كده بصورك, تشتغل مع الناس مع الشخصيات المختلفه لو حاسس في حد مش فاهمك حاول تفهمه انت ما بيحترمك حاول تحترمه انت الاول لان اللي انت اللي جوه, بيروح لبرة, وبيرجع لك من نفس النوع ده قانون حس النفسة في مينتك ولو وصلت مرحلة خلاص تعبان جدا ومش مش طاي وعايز تمشي جهز نفسك انك تروح في مكان تاني بس قبل ما تمشي خلي الطاقة بتاعتك في المكان ده تكون طاقة إيجابية وطاقة ممتازة وطاقة راعة السبب لان لما تيجي تمشي هتاخد معك على كتفك هو حسيسك وبار مكتبك حاسيس سلبية حتحطها فين طافين في طافش شغلنا الجديد وفين هاس تمشي من شغلنا يا دوب يروح شغلنا الجديده يشتكي من الناس اللي كانوا هناك ما أنت خلاص مشيت Elle bâde, mais il va se plaindre. se plaindre, il va prendre cette énergie, il va prendre la négativité pour lui. Pour cette raison, la prochaine fois que vous réfléchissez, vous serez la meilleure de votre vie en ce qui concerne votre travail. ne إنك تخرج تعمل حاجة تساعدك شوية شوية ضغط بقتل حاجة فعلا اللي أنت عايز تعملها بس أنت جاهز وكل ما كان بتتعلم منه بيدي لك قدرة أكتر خدها وروح لي بعده وبعدين أخيرا الركن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 ممكن تشتري لك هدوم، ممكن تجيب لك دكتور، لكن مش هتدي لك الصحة فعشان كده الفلوس بتقبقى مهمة لدرجة محددة، بتدي لك احتياجات لا أكثر ولا أقل، لكن مش بدي لك اللي جواك لكن برضو، هي احتياج كبير بالنسبة للدنيا فلما تفكر أنا بعمل كام، ممكن روح فين، وتبدأ تفكر من الأول النهاردة، ازين ممكن تحسن نفسك فهي تجدوتي، هذه الادراك، هذا الادراك، بعد كده لازم تدرك أحاسيسك أحسش إعمل إزاي؟ أنا أحسسي بائسة، أحسسي تعبانة، أنا متنرفز، أنا عندي قلق، أنا عندي اكتئاب، تلاحظ ولما تلاحظ، هبدأ التغيير. لازم أقولكوا قبل كده الملاحظة، الإدراك 50% من التغيير. لما أدرك، لما لاحظ إن أنا بأكل بسرعة دي بداية، إن أنا أكل بشويش، لما أدرك إن أنا بتحصى بسرعة دي بداية التغيير. مجرد ما تلاحظ، بداية التغيير. لما بتلاحظ ما فيش تغيير، بتعملات تلقائية وأكثر من 90% من سلوكياتنا تلقائية بنعملها. من غير ما نفكر عشان كده لازم تبدأ تفكر انت بتفكر ازاي بتحرك ازاي بتتنفس ازاي بتحس بايه وبعدين اخر حاجه بالنسبه لادراك اللي فيها ادراكك لسلوكياتك يا ترى اخبار سلوكياتك ايه لسه بتدخن بتتنفس بسرعة بتتعصب على الناس بسرعة خد بالك من الشغله دي لان الأول ما تلاحظ هيبدأ على طول التغيير ان شاء الله وبعد كده هذا الادراك بياخدك للمحطة اللي بعدها لقوه الذاتيه وبيعدى بعد كده التفكير مجرد ما تدرك لازم تفكر هذا التفكير بيأثر على ذهنك في الأول وبعدين بيأثر على جسدك بيأثر على أحاسيسك بيأثر على كل شيء في حياتك بيأثر على سلوكياتك بيأثر على نتائجك مجرد بتفكر لأن مجرد ما تفكر التفكير بيحدد المصير زي ما قلت لكم قبل كده أن في مثل كبير يقول لك أنك لازم تلاحظ أفكارك أفكار هتتحول لإيه؟ لكلمات والكلمات بتتحول لأفعال والأفعال بتحول لشخصية والشخصية بتحدد مصير تتحول الى كلمات لاحظ كلماتك تتحاول الى افعال لاحظ افعالك تتحول إلى شخصيات ولاحظ شخصياتك ناسب حد مصيرك خد من انت بتفكر ازاي لان الادراك بيوصلك للتفكير التفكير يوصلك للتركيز والتركيز قلنا عليه ان اي حاجه تركز عليها بتاثر على حكمك في الأشياء وعلى شعورك وحسيسك وبعد الاحاسيس اللي هي الوقود توصل للسلوك في اي حاجه بتفكر فيها بتركز عليها التركيز يخليك تحكم عليها وتحس بيها وبعدين تتصرف وتسبب لك كل الحاجات التانيين El Ghay, والتعاميم والتخيل. يدو على حاجة لازم لك دلوقتي ركز على عليها المخ system). المنطق. دي تروح Tady měla jsi zvědavět, tě bude hlasitýděn, to jsou všechny věci, které jsou podobné. To je zákon na špatné myslí. To znamená, že když si myslíš, tě bude hlasitýděn, bude hlasitýděn. Pokud jsem někdy věděl, že jsem někdy věděl, že jsem někdy věděl, že jsem někdy věděl, že jsem někdy وتتكرر أكثر من مرة لغاية ما تبع اعتقاد. فأخذ بالك أن تتركز على إيه لأن التركيز بيسبب الحكم بيسبب الأحاسيس وبيسبب السلوك التركيز يخليك تلغي معلومات يخليك تعمن معلومات وتتخيل نفسك في المستقبل عندك صديق مبسوط منه جدا حصلت حاجة سلبية بدأت تفقده وبعدين كل ما تفكر فيه انت لغيت بعد كده كل حاجات كويسة عنه فكل ما تفكر فيه لازم تفكر على آخر تجربة لأن العقل البشري بيبني على آخر تجربة ويدعمها لك من الماضي يفتح لك كل الفئات عشان يدعم رأيك فلو مبسوط من الإنسان وبعدين بدأت تختلف معه المخ حداملك لو انبسطت منه تاني المخ يدعمك وفي كل لحتين أنت سبب بسبب أفكارك وبسبب تركيزك فأفكارك من صنعك عشان أقول الناس باستمرار وقولك أنت كمان أفكارك أنت بتصمها وأنا بتحكم في أفكاري أنا بتحكم في ذهني إذن أنا أتحكم فحياتي لان عارف الافكار هتوجيك بعد كده المصير فالادراك وصلك الافكار الافكار وصلتك للتركيز والتركيز أول ما تركز على حاجة هتبدأ تحس بيها هتوصلك بعد كده للأحاسيس والأحاسيس هتبص تلاقي بتسبب لك الأمراض النفسية، بسبب لك الأمراض العضوية أو تسعيدة جدا لما يطلع لك الاندورفين في جسمك لعندك سعادة داخلية، أحاسيس جميلة، أحاسيس روحانية، فخذ بالك باستمرار، أحاسيسك عاملة زي امسك هذا الحرامي الداخلي، أنا بسميه الحرامي الداخلي، وانت بتحس أحساس سلبي وانت مش ملاحظ وتسيبه مستمر في الزمن ولا نفسية في الأخير.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 لأنها حتوصلت للتركيز، والتركيز حتوصلت للأحاسيس، وبعد كذا أن الأحاسيس حتغذى في المحطة اللي بعدها، في شارعين، شارع الألم وشارع السعادة. وقلت بعد كده أن المحطة اللي بعدها هي محطة الروابط الذهنية أن أي حاجة في الدنيا تفكر فيها، تدركها وتفكر فيها وتركز عليها وتحس بها، حتغذك على طول في الألم أو حتغذك في السعادة، وهذا القانون بيقول لك أن أي شيء الإنسان يفكر فيها. Můžete بالسعاده podívat na to, co děláte. Můžete se podívat na to, co děláte. Můžete se podívat في to, co في Můžete او في na to, في děláte. Můžete se podívat na to, co děláte. Můžete شخص podívat na to, co děláte. Můžete se podívat na to, نفسك المخ Můžete se podívat na to, co děláte. Můžete se podívat na to, co děláte. Můžete se na to, co děláte. Můžete se podívat na to, لو بتحب اكلة معينة ربطتها بالسعادة لو ما بتحبش حاجة معينة ربطتها بالالم فبص تلاقي هذه هي الروابط الذهنية وروابط في كل شيء وقلنا الرابط الذهني ممكن يكون رابط شفت حاجة تفكرك بحد تاني تفكرك بحد تاني ممكن تكون سمعت حاجة تفكرك ممكن يكون صوت معين يقول صوت في بلاد لك في كلمة يرددوها باستمرار زي انت او فهمني ولا ولا ايش رأيك اي حاجة بالمنظر ده تبص تلاقي الكلمه دي مشهور بيها كل ما تفكر فيها تفتكر هذا الشخص زي ما قلت المره اللي فاتت حكايات ممتاز لما حد يقولك ممتاز تلاقي هذا الشخص كان كان مدير من المديرين اللي بيشتغل في الاستقبال عندي فندق كان مجير عام فيه كان كل ما يدن ضحكه بتفكروا بشخص كان بيقول نكت ويقول ممتاز فكان بيضحك عليها لما انا قلت له ممتاز بدا يضحك لانها رابط ذهني وقلنا ان الرابط عباره عن ايه ان اي حاجه بتحصل في حياتك فيها شعور وحاسيس عاليه وفي حاجة تانية بتحصل في نفس الوقت يعني منبه بيخش قوة تجربة وبعدين على طول تروح الجهاز العصبي فتتبرمج هناك وبعدين تروح بعد كده للعقل الباطن وتتبرمج مع مخازن الذاكرة. بحين ان انت لو سمعت أذية الأغنية كمان مرة هتفكرك بالتجربة ولو الاحاسيس لست مشتالة هترجعك تاني للاحاسيس عشان كده ممكن مكان تكون روحت فيه مع حد مهم بإذن لك يكون مطعم يكون اي حتى لما تخش المطعم المخ على طول الرابط يطلع وروح مفكرك بال بالشخص ده. وادي الروابط الذهنية فاحنا من محطة لمحطة من الإدراك للتفكير للتركيز للأحاسيس للقوى المحركة للإنسان والجنس البشري اللي هي بتتكلم على السعادة والألم اللي بعدها طول بتروح للروابط الذهنية وعشان تعمل روابط ذهني بتفكر في الحالة اللي انت نفسك فيها اللي ممكن تكون خشوع مثلا ممكن تكون تحكم في الزاد ممكن تكون ثقة في النفس ممكن تكون قوة ذاتية ممكن تكون أي حاجة فبتفكر في الحالة النفسية بتفكر في الرابط وان الرابط يستحسن يكون رابط حسي يعني ممكن تمسك سبعين بالمنظر ده لما تمسكهم تتنفس بعمق وبعدين تقول كلام اللي بيوصلك لديه مثلا ثقة أنا واثق من نفسي خشوة أنا فعلا بقدر أصل للخشوة عملتها كثير قبل كده فانت عرفت الحالة وعرفت الرابط تاني للماضي بالزاكرة دور تجربة nám se في nechto tedy se a na siji od 이�ad – prostředí znovu la se ve internet celně i vlastaries. 1. Středí füst, budou tipy, kilometrší dispozy. 2. Termák, predýftų vyšléje Sem rozdali jsme řliko kdyžce shortly. ええ n وبعدين حالة الشناب الرابط راح فمش عايز تتم الحاجة تروح منك او حطت رابط مثلاً واحد حطت رابط في الحالة وبعدين قلعته لمن فعش هذاك تتم الحاجة تكون ميزة ممكن تكرارها باستمرار تكون في جسم خصوصا انك تمسك الساقع دول أو الأعضاء دول أو تمسك ودنك او أي حاجة بحيث تقدر تكرارها تاني فالوقت الرابط عشان تعمل رابط صح بالنسبة لك يكون عمل زاي لازم اولا أول حاجة لازم تفكر في حالة اللي تعايزة بفرض إنها خشوة تاني حاجة فكر في الرابط اللي تعايزة ممكن يكون سباعين كده لان عايز تمسك الصعبين دول يفكروك بالخشوة. ارجع للماضي فكر في التجربة بالنسبة لك كان فيها خشوة ممكن جدا تكون مثلا سافرت مكة وبعدين هناك حسيت بخشوة رائعة بس إرجع في زينك عيش التاني التجربة من اول وجديد حط كل حواسك اسمع اللي سمعته شوف اللي شفته ولما حسيت تطلع تروح ماسك هذا الرابط فبتدخل هذا المنبه في التجربة تجيبك هنا لو تسيب الرابط مو بتكسر الحالة يعني اكسر الحالة خط نفس عريق وبعدين بوصي حواليك أنت عارفين كحكايات كاس الحالات دي في منتهى الروعة وإحنا بنصلي ونقول الله رؤاكبر ده رابط. أول ما بتخرج من الصلاة وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بتبص في الناحيتين وانت بتبص يمين بتروح للعقل اليمين المسؤول عن التخيل الابتكار وانت بتبص شمال بتروح عن الجزء الشمال المسؤول عن التحليل والمنطق الاثنين دول لما تروح كده وتروح كده لازم تخرج من الحالة اللي كنت فيها فلما بتخرج ربنا سبحانه وتعالى بيخليك تخرج من الحالة وانت بتاكره روحانية رائعة عشان تروح بعد كده في الفعل وتبدأ تورينا روايتك فأحدها موجودة هي في الصلاة طبعا في الصلاة في اسرار لما بنين الدار بقوة الطاقة البشرية الناس بيشوف حاجات في منتج جمال عن قدرات الطاقة هي اوريدي موجودة عندنا في القرآن ففي الحالة دي أنت بتكسر الحالة ربعها كسرت الحالة جرب بعض رابط يعني امشك سبعة دول تاني شوف هيا صلي هتلي بفكر في نفس الحالة لما فكر في نفس الحالة جرب رابط ناجح استخدمه بعد كده في حياتك وحاجة ممكن تصعد الرابط أصعده وزيه طول ما تمشي في الدنيا بتاكل أي حاجة تدي ثقة دخلها في نفس الرابط. اي حاجة تديك مثلا خشوة دخلها في نفس رابط وشو حاجة مهمة جدا ما تحودش رابط عالية مع بعضها مع رابط تكون واتش مع بعضها رابط عالية في الطاقة زي حاجة فيها حوافز حاجة فيها ثقة حاجة فيها قوة جي رابط عالي فيها تنفس قوي الثانية رابط استرخاء رابط خشوة رابط راحة نفسية بتوصل المرحلة اسمها الألفة من زبزبات المخ اللي المخ بيضيف فيها من سبعة لاربعتاشر دورة في الثانية دي الروابط اللي ممكن تريحك وتخليك تنام بالليل آجي الرابط الذهني وبعد كده هنوصل المحظة اللي بعدها المحظة اللي بعدها قوة الاعتقاد قوة الاعتقاد الاعتقاد ده هو السبب في كل حاجة بتحصل لك في حياتك الاعتقاد ده هو برمجة راسخة موجودة في عقل الباطن موجودة من يوم ما في الدنيا وتعلمت لغة من الأب والأم وبعدين ما بدأت تعمل معنا لهذه اللغة بدأت تدرك حاجات بهذه اللغة وبدأت تكوّن تجارب معينة كل حاجة فكرت فيها وراء اعتقاد عشان كده بقولها انا باستمرار وراء كل برمجة يوجد اعتقاد راسخ وراء كل سلوك يوجد اعتقاد راسخ وراء كل احساس يوجد اعتقاد راسخ وراء كل حاجة بدنيا بتعملها وراء اعتقاد فنهاردة لما تؤرع الاعتقاد ممكن كل حاجة تؤرع تعرف الناس ساعات السلوك هذا مسه يكون بدخن وعايز خلاص يتعب تعب جدا نفسيته باظت اعصابه باظت صحته باظت وبعدين عايز يخلص منها يجي يخلص منها يحاول يخلص من السلوك اللي هو التدخين بس فيه اعتقاد اعتقاد فيه روابط الروابط دي بتفكره كل حتى اعتقاده انه كان برتاح من السجاير فلازم نوصل لمرحله الاعتقاد ده يقع 100% لما حد يقول لي دكتور انا نفسي هنجح بس اعتقاده جواه ان نجاح مش له انه نجاحه لحد معين مش ممكن يقدر ينجح لأنه اعتقاده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 مع اللي المدعمين بتحهم مع الفروع بتحهم كان عندهم مشاكل من كل الناحية وكان خلاص هيعلنوا التفليس عشان يعني التفليس كانت هيبقى مشكلة كبيرة جدا في البلد كان فيه لا يقل عن نص مليون عامل هيبقى في الشوارع. حوالي 850000 بالتحديد كان هيكونوا في الشوارع فكان في مشكله كبيره اول ما اخذ الشركه دي كان هو رئيس مجلس ادارتها كان عليهم ديون تخيل من 280 مليار دولار ديون. كان عنده في البنك 600 مليون دولار كان عنده اكثر من حوالي نص مليون عامل كان 2000 لازم يعلن الشركة وخلاص كل واحد دول كلهم في لازم كان عنده اعتقاد داخلي انه هينجح يعني هينجح اللي نجحوا قبل كده نجحوا ازاي مفيش حد احسن منه هو كمان ممكن ينجح واول حاجة عملها وكان اول واحد رئيس شركة كان راح وقتها للكونجرس الامريكي وقتها كان مستر ريجن كان هو رئيس الولايات المتحدة وراح هناك وعرض الفكرة قال لك عندك حوالي نص مليون بني ادم حيكونوا مغر شغل انت لازم توكلهم هعملولك مشكلة كبيره قال له طب انت عايز ايه قال تساعدنا مليار دولار امشي نفسي بيهم في خلال 20 سنه فلا اول مرة اجتمعوا دول الفلوس على اساس انه بيساعد البلك. ادهم ادهمه طبعا شوية شوية اول ما اخد الفلوس رجع عنده في الشغل وراح اعمل حاجة مهمة جدا بدأ يفكر بدأ يخطط بدأ يشوف انا فين بدأ يدرك انا فين فعلا دلوقتي تعال نكتبها بالتفصيل وراح اعمل حاجة تانية صح راح معين حد متخصص متخصص في الحالات اللي زيني بالصف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 فالبوصلة كانت قاول سيارة بتتكلم الناس فرحت بيها طبعا كانوا حاطين رجل صوته كبير كده ودخين كان يخوف الناس وبادر حطوا واحدة صوتها نفايع وهادي كان بنايم الناس قال لك لا عايزين نزبطها بين الاثنين روح عاجبين صوت رائع السيارة دي اتباع منها اكتر من عشرة مليون سيارة فهذا بسيطة جدا ايه اللي حصل فكان مبتكر مش بس كان بفكر بطريقة زي التاني لا بدأ يدرك عنده ايه بدأ يضبط اللي عنده بدأ يحسن اللي عنده بدأ يفكر بدأ يخطط بدأ يبقى مبتكر وفقال من خمس سنين سدد كل الفلوس اللي كان مقولي سددها في عشرين سنة للكونجرس وبدأ يتحرك لغاية ما أصبحت كرايزر من أقوى الشركات في السيارات في وقته في العالم كله وأصبحت رائعة بعد كده عمل الإيكلاس عمل بعد كده الإيبايك حاجة الحاجات الثانية بالنسبة للان عمل حاجة برضو في منطهة الروعة بعد كده راح عمل سيارتين اسمها البرون وبعدين عمل شغال شغال لغاية ما عمل حاجات في منطهة الجمال وخرج شغل كل ده من ايه لما سألوه مرة كان في سين اين بيقول له ايه القوات اللي انت جبتها جي منين قال لهم اولا اخوات جي بجي بتاعت اددها الله سبحانه وتعالى انا بالنسبة لي ان عندي اعتقادتين في قدراتي اللامة حدودة الاعتقاد ده هو اللي بيحرقني، الاعتقاد ده هو الوقود بالنسبة لي، الاعتقاد ده هو الأفكار هو الهدف، فأنا مركز على الهدف ومعتقد تماماً إن لازم حاو يعني لازم حاو وهو ده اللي وصله، أعرفين في واحد اسمه راجر بانستر، الرجل ده قادر يجري ميل بحاله في أربع دقائق وقتها الناس كلهم قالك كاستحالة هذا ممكن يقدر يجري ميل في أربع دقائق استحالة مش ممكن لأن الجسم ما دارش يوصل لها وهو بيسمعهم راح راح جاري جرا ميه بحاله فاهلا من 4 دقائق و3 بعدها قصه THE FOUR 4 MILE مايل منهم راجر بنيستر وراح مكسر هذا الاعتقاد بالنسبه للناس وترابط عليها اعتقادات ثانيه وصلوا مرحله في منتهى الروعه بالنسبه لهذا الاعتقاد ونفس السنه في 16 واحد عملوها لغايه النهارده في اكثر من 36000 بني ادم المين في 4 دقائق بسبب ان حد كان معتقد تماما ممكن أنا شخصياً عملت ديبلوما. ديبلوما كان لازم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 أنا كنا كنا رايحين هناك وكنا في كنا في مكان في حوض سباحة وبعدين عارفين المنط وبعدين هي كانت خايفة جدا بأختها طبعا نانسي نطت وطلعت وبعدين نرمين كانت كانت في ألم شديد جدا وأدم مش خايف خايفة نط حسنا يحصلها حاجة وبعدين لقيت واحد رجل واقف جنبي عنده ابنه في حدود الخمس سنين عمل بحاول يقنعه إنه إنه ينط المنط فالابن بين عليه مادي زار أبو مادي فالابن بيقول بيقوله حتيديني كام وأنا نط فراجل قال له حد يديك دولار قالوا لا دولار شوية ده ده فيهم مصيبه هناك فضل الراجل قال حد يديك 2 دولار وبعدين تاخر وافقوا على 5 دولار عشان خاطر نط المنط في الولاتله وراح نطط ورجع تاني قال له نط ثاني قال له وريت قالوا بقى 6 دولار عملت نقاش مع ابوه بالفلوس فطبعا دي اسوء حاجة على فكرة ان ممكن يطلع قوي في المفاوضات بس بشكل ده ممكن يطلع نصاب كمان Ryjana, vůbec se na mě nemůže podívat, že jsem se na mě podíval. Vůbec jsem se podíval, že jsem se podíval, že jsem se podíval, že jsem se podíval, جدا jsem se podíval, že jsem se podíval, jsem se podíval, jsem se podíval, jsem se podíval, jsem se podíval, jsem se podíval, jsem وبعدين تلات، وكانت خايفة شويه، تقول لما بوصي تحت، بوصي هناك، بوصي الهدف، بوصي السعادة راح تنطط، ولما ما تطلع أول مرة، لما رجعت لثاني، كنت عايز الأولانية، تقول شوف المرة اللي أعلى ممكن تعمليها، كده اعتقاداتي بتغير، فقلت لا ما درش، طب ممكن أعمل الأولانية، ده اللي أنا عايزه بالأساس، تقول روح أعمل الأولين، عملتها خمس مرات، خلاص بقت بالنسبة لها، لأن أول ما حد يعمل حاجة لازم يروح للفعل اللي بعده، خذوا بالكم اللي أنا حاوله، يولد الفعل. والفعل يولد الاعتقاد لو انا معتقد في حاجه هحطها في الفعل ولو حطيتها في الفعل وفشلت فيها هعتقد اعتقاد جديد ولو انا مش معتقد في حاجه وحطيتها في الفعل ونجحت هيكون عندي اعتقاد جديد فالاعتقاد يولد الفعل والفعل يولد الاعتقاد اجي قوه الاعتقاد لما بص الاقي انا وصلت لمرحله ان اعتقادي هو سبب في كل شيء طب ايه الاعتقاد ده عباره عن ايه لما بس الاقي واحد زي لي اياكوكا يوصل لمرحله الاعتقاد القوي ده ابو صلاح راجل بنستر وصل لاعتقاد القاوده ابو صلاح مثلا في دكتور ودي قصة حقيقيه انا بحب احكيها لان نكته اكيد في مريض كان فاكر ان جثة فاكر ان جثه فالدكتور قال له انت جثة مش كده قال له يا دكتور قال تفتكر ان الجثث بتاخد ادويه قال له طبعا لا يا دكتور ما بتاخدش ادويه تفتكر طب قال له هسالك سؤال تفتكر ان الجثث بتنزف بتنزل دم؟ قال له دكتور عيب مع اوله برضه جسس مفعيش دم خالص قال له تب تسمحلي راح الدكتور كان في الممتدى الزكاة راح كي يبدأ ببوس و راح شاكل كراجل شاكة. راح منزل دم باصل الدم و باصل الدكتور قال له عندك حق الجسس بتنزف فتخيل حاجة بالمنظر ده ان الشخص عنده اعتقاد انه جسس عشان عنده, إنه عنده اعتقاد انه جسس عنده اعتقاد انه جسس لا تخش ادوية بجرب ما شاف النزيف و بدأ الدم ينزل قال بتنزف فالدكتور قاله طالما الجسس بتنزف الجسس ممكن كمان تاخد أدوية وممكن تاخد حؤن مش كده فرجل بدأ يوقف اعتقاده تغير ولما اعتقاده تغير جسس مسلا مش مهم خلي الجسس زي ما انت لكن بتتعالج وبعدين حيبان نشوف الحكايات البنات مين دي شوية شوية حرقوا بعدين فلما توصل هذه الدرجة اعتقادك الشخصي يخليك تفكر يخليك تتحرك شخص عنده اعتقاد ان اسنصرات مرعبة بالنسبة له اعتقاد حد تاني ممكن يضحك عليه لكنه له Protože je to hlavní, je to hlavní, je to hlavní, je to hlavní, je to hlavní, je to hlavní, je to hlavní, je je to hlavní, je to hlavní, je to hlavní, je to hlavní, je je to hlavní, je to je to hlavní, je to hlavní, to je to hlavní, je to hlavní, je to hlavní, je to hlavní, je to لما جت الوظيفه رفضها اعتقاد ايه الاعتقاد ده خوف من التحدث امام الجمهور تخيل ان يكون عندك اعتقاد بالمنظر ده كل اصناف الخوف الخوف من الاماكن المغلقه الخوف البسيط انت عارفين في ثلاث اصناف من اصناف الخوف الخوف البسيط الخوف الاجتماعي والخوف المركب الخوف البسيط حد يخاف من الطيارات يخاف يخاف من من من أماكن مغلقه اماكن مفتوحه اماكن ضلمه اماكن عارف كل حاجة يبقى يخاف من الحيوانات يخاف من, من الصراصير ابانا صح خاف يخاف من الزهوي فبيخاف من الصراصير فبيوصل بيخاف من حاجة معينة حاجة واحدة حاجة بسيطة الخوف الاجتماعي بيخاف من التحدث أمام جمهور يخاف رأيه ده من الناس ده الخوف الاجتماعي يتفادى الاجتماعات يتفادى المجمعات يتفادى حتى في ناس كتير ده ممكن يتحط في الأذواق فيتفادى دي والخوف المركب أن الشخص يكون عنده أكثر من خوف مع بعض وهذا الخوف وصله برهبة يعني مثلا حد يكون في جامعة وبعدين لقى نفسه مش قادر يتنفس مش قادر ياخد نفسه خلاص حس هيقع هيقع معه فيه فيخرف بسرعة فمؤداه جات له رهبه الرهبه دي بتستهلك الإنسان تماما فساعتها يخاف يخرج لأنه ممكن يقع عشان بيخاف من الخوف ففي الحاله دي اسمها خوف مركب وطبعا الخوف ده من أقوى صناف الخوف اللي ممكن لا ولكن بتعالج إن شاء الله وبسوا ما بتاخدش وقت كبير بإذن الله بس الاعتقاد وراء اعتقاد الشخص ان هيحصل لي حاجه اعتقاد الشخص أتفاد أحسن لو عزمت ناس ممكن يقع عليا قدامهم احسن ما عزمش لو اتعزمت على ناس ممكن تحصل هناك احسن ما اروحش فبص لي يكتئب جدا ويفر على نفسه وده صنف من أصناف الخوف اسم الخوف المركب مع الرهبة النفسية اللي نسميها Panic Attack بتيجم عليه في أي وقت ولمش عارف تصرف إذن ده اعتقاد بوصري يقول لك هذه هي سبب في حياتنا لأن اعتقادك بسبب اين؟ الاعتقاد يسبب التعاسم أو السعادة سبب الفشل أو النجاح سبب الاتزان أو اللعبطة يسبب التدخين أو السلوكيات كويسة يسبب أي حاجة الإنسان طالما ربطها بحاجة هيديها اعتقاد لو انا ربطت حاجة بالسع في اعتقاد إن أنا سعيد. لو ربطت حاجة بالألم في اعتقاد إن أنا فيها ألم بالنسبة لي. لو عندي شخص بحبه جدا في اعتقاد إن أنا بحبه. لو عندي شخص ما بحبهش في اعتقاد أنا ما بحبهش ليه؟ كل حاجة وراء اعتقاد وراء كل سلوكه وراء اعتقاد وراء كل برمجة في اعتقاد. فهذا الاعتقاد عبارة عن إيه؟ الاعتقاد عبارة عن برمجة راسخة عبارة عن برمجة راسخة لما تعني الأشياء وتدركها النفس. يعني معنى كده أنا عندي برمجة معينة في اعتقاد جواها لمعنى الأشياء بالنسبة لي إدراكي كل شيء بيحصل حوالي معناه إيه أنا أدركتها إزاي جواها كل أفكاري فالاعتقاد ده فيها كل شي تعرف لو أنا مثلا حد عايز بطل التدخين وبعدين بيتكلم على السوق سيدي السلوك خالص لكن وراه اعتقاد أنا في حد مثلا كان فيه في مونتريال كان فيه أسبوع اسمه أسبوع عدم التدخين فإنك بيساعد الناس عشان الناس ما تدخنش. وبعدين جابوا لي واحد كنا وقتها داخلين احنا في الحيث في اليسرى دي جاب لي راجل اسمه جورج لوكاس رجل عنده 82 سنة وطبعا كل حاجة في الدنيا فشلت معه وبعدين ان جابوه لي على اساس يبقى تحدي جابوه لي جورنال من جرايد هناك اسمه كرونيكل قالك تعال نشوف انت ممكن تعمل فيه ايه قعدت مع سالت ووسال انت بالك دي بتدخن قال لي من وانا عندي 14 سنة يعني بتتكلم على حوالي 60 سنة ولا 70 سنة بيدخن بتعمل في حياتك قال لي ولا حاجة بتشتغل قال لا تقول بطاعة دي وقتك إزاي؟ لا أدخن وألعب في الكمبيوتر وأدخن يعني التدخين دي جات على لسانه كتير قطره وبيحاولوا شوله منك النشاط الوحيد اللي انت بتعمله قال لي اه روحت للتنوين بالإحاقة ما نفعتش رحت الدكاترة خدت الحبوب خدت مش عرف حقا خدت الباج خدت المستيكة اللي بيأخدوها كله فاشل ايه السبب كلهم مركزين على السلوك كلهم مركزين على حاجة الرجل بيعملها هي الحاجة الوحيده بيعملها في حياته بعدين يقولوا له هتموت طب ما انا عارف ده أنا عندي 82 سنة غير كده ممكن اموت ده انا والدي ماتوا عنده 90 سنة وكان بيدخن وحد عملك راي أنا كلهم قلت له اسمع دخن عايزك تدخن دخن زي ما انت عايز بس عسل لك سؤال انت بتتنفس قال لي طبعا قلت له ممكن توعدني انا عرفت قال لي ان انا عندي جنينه قلت ممكن توعدني تروح في جننتك او بره في الشارع وتتنفس كل 5 دقائق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 فأيه رأيك تبدأ تتنافس كل يوم خمس دقايق وتتمشى كل يوم خمس دقايق بدأ يعملها بقى نشاط بالنسبة له بحاجة بيستنى يعملها بيعملها مرة في اليوم وبعدين مرتين وبعدين ثلاثة وبعدين أربعة بيعملها كل يوم نص ساعة وبعدين كل ت تل... كل يوم ثلاث مرات نص ساعة عن وقت فاضي فحب جداً الحاجة دي بدأت تديله نشاطات تانية بدأت تخليه يخرج في المستشفيات ويساعد الناس اللي هناك بعدين بقى يروح الغرف التجارية ويتكلم عن الموضوع ده وشوية شوية بدأت تزود له نشاطات وخلي التركيز زي ما أنت لكن في نشاطات تانية ما كتش عندو قبل كذا فأنا بتجيرو حاجة في الاعتقاد تبدأ تتغير وبعد هاي بديان الحاجة مهمة جدا بعدها إيه اللي بعدها بدأ تحصروا بدخل فين في أي مكان وتقولوا أنت مراتك خلاص موجودة قال يا تقولوا وأنت بتطلع سنة وصير الكربون وفينوا كتير التسممات ممكن موتها أول ما تقول تموتها عارف تخذ الهاي الوحيدة اللي فضلها له في الدنيا قال لي اه فعلا طيب ممكن ما تدخنش قدامها قال لي ممكن طيب ممكن تدخن في مكان واحد تاني في البيت واحد بس في البيت قال لي ممكن طيب فين قال لي قدام الكمبيوتر وانا بحضر حاجات وبخش في الانترنت ساعتها وبيعمل التشات زرعان الزغارة وبتاع فالمهم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 وأنا سايبه براحته سافرته ورجعته وعمل مستمر بس انا بتابع اراء ان يستمر في النشاطات وتزيد النشاطات بعد 6 شهور انا بطلت التدخين تقول انت ما وقفتش تدخين انت مفيش بيبي مدخن مفيش بيبي اول ما نزل بعد التعب ده كله قال لهم والله يا جماعة انتوا تعبتونا في الحمل ده شوفوا لنا سجاره بقى عشان نرتاح طبعا مفيش كلام ده كل دا كلام فارغ بقيت 14 سنة غير مدخن انت اساسا انسان غير مدخن انت اتعلمت ده ببرمجه معينه وزي ما اتعلمتها ممكن تتعلم تخلص منها عشان كده انت مش تقول انا ما بدخنش خلاص انت بتقول صباح الخير يا دنيا واعتقادك يتغير واتكر على الله من اول النهاردة وروح اشكر الله سبحانه وتعالى بلغتك وقتر بس المهم اشكر الله سبحانه وتعالى اللي خلاننا نتقابل مع بعض ورحمة الله تعالى فبصلك كل ما عملت وياه له اعتقاده الناس كلها مركزه على السلوك، ما عندوش اللي هو السلوك، السلوك عبارة عن فروع الشجرة، الاعتقاد هو الشجرة بحالها تحت في القيم، لما تأخذ القيم والاعتقاد السلوك يوعى، فبسم الواحد يسأل نفسه ايه الحاجة اللي أنا ممكن لو لما كل حاجة تانية توعى، لو أعطعت الشجرة كل وقع كل السلوك، كل الفروع واع، مزبوط الكلام ده، فعشان كده هذا هو الاعتقاد، الاعتقاد له أصناف، له أنواع، في أربعة أصناف الاعتقاد اعتقاد عن الذات اعتقد عن نفسك يا ترى انا فعلا استاهل انا بعتقد في قدراتي انا بعتقد في قوتي أنا فعلا عارف ان انا انسان استاهل كل شيء اعتقاد عن الذات فيا ترى انت معتقد في قدراتك بتستغل قدراتك الى احسن الى احسن وجه يا ترى معتقد انك ممكن تحقق اهدافك معتقد انك فعلا تستحق انك تحقق اهدافك معتقد انك تستحق السعادة هل معتقد في ده لانه لو مش معتق لو انت تعبان في اعتقاد لو انت عندك اكتئاب ولا احباط ولا مدائم من حد وراع اعتقاد خذلك منزال اعتقاد لانه هو سبب ان انت فيه طبعا ده من من أفكارك، فخذ ذلك من اعتقادات عن الذات، من أخطر أصناف الاعتقاد لما حد أنا أنا اللي محدوه لك. أنا فاشل، أنا مكتئب، بعد الأنا، وتكرارها أكثر ممرة، وتحط نعاء شوارق وعسيسك، بعد قانون التكرار، يبوا لك أي شيء تقوله نفسك، وتكراره أكثر ممرة، وتعطى نعاء شعورك وحاسيسك يبقى اعتقاد، ويتبار في العقل اللاواعي. دلوقتي اعتقاد عن الذات، بعدين عندك اعتقاد عن معنى الأشياء. لما حد يقولك أنا مثلاً أنا بدخن إيه معناها بالنسبة لي؟ معناها إن أنا برتاح. فتبص تجلس فدي معنى دي فديه معنى بالنسبة للحقائق في عندك بعد كله اعتقاد مرتادته اعتقاد عن مسببات الأشياء مسببات الأشياء في سيدة كانت في لوزيانا لما كنا بنشوف محاضرات هناك في الولايات المتحدة الأمريكية وبعدين قالت لي دكتور أنا طلقت مرتين وعندي اعتقاد تام ان أنا لا أصق راجل إطلاقاً قلت له مدام مش عارفة في كم راجل في الدنيا قالت له أكثر من تنين مليار شفتيهم كلهم قالت لا فزى بتعممني هما تنين بس مشكلتك كل بس انت كنت دوجز مشكلة يعني كان في رأيكم takže tam nemějíš, a في تغيير الاعتقاد zasedli بعد كده názorů. Pořád pak život změnil a samozřejmě jsme si zase zavázali. Vždycky jsme si říkali, že jsme si zavázali. A pak jsme si zavázali. A pak jsme si zavázali. A من المستقبل اعتقاد من الماضي حاجة حصلت لك في الماضي مثلا حد دخل في وظيفة معينة وبعدين عايز يعمل مشروع ومدهوش النتائج اللي هو عاملها فعمل اعتقاد لو حاول يخش في مشروع تاني حيتفدها بان المخ فكره لما المخ يزول الماضي هيفكره بالله حصل وهبدأ يتفادى تاني من أولو جديد فهذا اعتقاد عن الماضي اعتقاد عن المستقبل زي ما بص لقيه والقصص اللي بحب اقولها باستمرار لان في الناس في جامعه من الجامعات قالوا مثلا شاب بقى لي دكتور اللي انت بتقوله كويس جدا لكن لما نتخرج مش هينفع لا انا مش هنشتغل قلت لها في مجموعه او في ناس بيشتغلوا في نسبه كبيره اشتغلت. دو خليك بيشتغلوش. ما تركزي وده اعتقاد. اعتقاد إن أنا مش هشتغل. ما على القوى الزتية فالواشي لما نوصل لازل اعتقاد, اعتقاد عن الذات اعتقاد عن المعنى، اعتقاد عن الأسباب، واعتقاد عن الماضي، واعتقاد عن المستقبل. فلو خذت مثلا حد مداخل، في الأول الاعتقادات دي كلها معا، بطريقة ما تقامش تاخذ ضده، لكن هم حددواهم اعتقاد عن الذات أنا مداخل، أنا أنا مداخل، اعتقاد عن المعنى انا المعنى بالنسبة لي ان أنا بحب السجاير أنا بحب السجاير أنا المعنى بالنسبة لي السجاير بتريحني، المسببات السجاير بالنسبة لي كل شيء في حياتي لأنه كل حاجة لو مداي بدخن فسبب دا بسبب دا فبقالك منين قالت لي من والدي مثلا أو قالت لي من حد شفته فحاجة بتسبب حاجة وأصبحت خلاص عادة بالنسبة لي عن الماضي في الماضي كنت مدخن عن المستقبل شاف نفسي مدخن تعال بنشوف لما تغير ده لما حصل له رابط قوي لما حس بالوقع ويتوقع فعلا وبدأ الاعتقاد يتغير اتغير, اتغير, اتغير ازاي لما حسيت كون جامد الشخص ممكن يتغير من بيفكر فلما فعلا بعد كده قالك ازاد انا غير مدخن المعنى السجاير وصلتني دي. الأسباب الاسباب السجائر سببتي سارة طعم ولقيت نفس جاكي غلطة كمان غير كده الماضي انا كنت مدخن لكن انا عمري قبل كده كنت غير مدخن انا ما كنتش بيبي مدخن انا تعلمتها على المستقبل انا شايف نفسي وانا غير مدخن فلا اعتقاد تغير عشان تغير الاعتقاد, تغير الاعتقاد في محتاج تعمل اربع حاجات اول حاجة اكتب الاعتقاد السلبي اللي هو بيأثر عليك لو تقول لنفسك انا فاشل او تقول لنفسك انا مكتئب او النجاح مش ليا او انا بشتغل شغلانه او انا حظي وحش اي حاجة من دول او انا بخاف من كذا اي حاجة في اعتقاد سلبي اكتب اولا الاعتقاد السلبي هاجي اول حاجه ثاني حاجة اكتب على الاقل خمس حاجات بيسرقها منك هذا الاعتقاد لو حد يقول لك مثلا انا اعتقادي بخاف اتكلم امام الجمهور طب بيسلب مني ضعف ضعف شخصيتي هتتفادى الناس لو في أي موقف ولا اسمع ولا راي ما اقدرش لاني خايف ده دي مثلا فديني أسباب أسباب بيسلك منك ايه هذا الاعتقاد واضح كده فبتكتب الاعتقاد بتكتب الحاجات اللي بتسلكها منك وبعد كده اكتب الاعتقاد اللي انت عايزه الاعتقاد اللي انت عايزه ممكن تكون تقولها ثقه في نفسي اقف قدام الناس اكلم بسهولة او اقدر اتحكم في اعصابي اكتب الاعتقاد اللي انت عايزه واكتب على الاقل خمس فوائد اللي هتستفيدوا منها من هذا الاعتقاد دلوقتي احنا عرفنا الاعتقاد السلبي وليه سلبي وممكن بيسرق منك إيه عرفنا الأدخال الجدابي الإيجابي وليه إيجابي وممكن يفيدك في إيه وجرب نفاكرة في كده حتبوس ليه التغيير بدأ يأخذ شكله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 نفس الشيء بالنسبة لأي سلوك أنا مش عاوز أنا مش عايز أتعصب مش عايز أكون عاصب فانا بفكر في العصبية تاني العصبية دي ويدى طريقة المخ يفكر بيها والمخ فكرش حاجة سلبية أنا مثلا أنا غير مداخن أو أنا لا وأحب كذا هرب نوصل من إشيلك الأولانية ويا حاجة تفتكرها زي ما حد تقول يقوله إيراك هتقدر تعملي الموضوع ده لك ما فيش مشكلة كمان ما ذكرت المشكلة خليتني نركز عليها طالما ما فيش وصلتلي وبردو مشكلة وصلتلي فركزت على الاثنين فخذ بركة تركز على إيه لأن أي كلمة تقولها المخ لازم يركز عليها، ففي الحالات دي بتفكر في الاعتقاد السلبي، بتكتب بيسلام منك أيه، فكر في العقائد الإيجابي، وتفكر بيفيدك في أيه، وأنا في حاجة مهمة جدا عايزك تعملها بتحط نفسك في الفعل شوية شوية، لما تحط نفسك في الفعل شوية شوية، بتبقى جزء من حياتك، لغاية ما توصل لمرحلة أزبعت خلاص العقائد الجديد أخذ مرحلته، لأن انت بتعملها باستمرار، حاجة ما تنزباكش بتتغير، حاجة جديدة عليك، بتأقلم نفسك عليها، لغاية ما تبقى جزء منك، بدات مجرد تعزل من بيت وتروح هتلاقي فيه حاجات بتتغير شوية شوية شوية شوية لغاية ما العتقاد الجديد وتحس بالطاقة ايه السبب الناس ما بتدرش تغير ايه السبب الناس ما بتعرفش تغير حاجتين أساسيتين الحاجة الأولانية اسمها الصورة الذاتية يعني الصورة الذاتية جوه هنا على فكرة طبعا احنا عادينا على عينين دول نحنا بنشوف بيهم بالعقل الوعي لكن هنا في النص في عين ثالثة العين الثالثة دي بتشوف ابعد من كده إن أنت ممكن تتخيل نفسك ونتنجح شوف نفسك في بلد تانية نفسك على شاطئ البحر العين دي عارف جواك في ايه جواك مراية اسمها inner mirror المراية الداخلية. الداخلية العين دي تروح تبص في المراية دي تعرف جواك انت ايه مش ممكن اطلاقا يحصل تغيير خارجي غلما يحصل تغيير داخلي وقدام شوية هنكلم على الصورة الزيطية هشرح لكم بالتفصيل المراية دي تعمل ايه لان دي من دي من الاسباب الأساسية الشخص بيتغير زي ما عايز ولا لا اه ساعة لنفسك بتعمل حاجات مش عاوز تعملها أنا ما بتعملش حاجات وعاوز تعملها لان المرايا الداخلية والعين الداخلية شافك جواك واق بطريقة معينة مش ممكن العالم الخارجي يتغير غلام العالم الداخلي يتغير الأول عايز تخص لازم جواك الوزن جوة يكون التصل تماما بالمخ من غير أي رافضة بالألم مربوطة بالسعادة وتعودت عليها بدل متع عايز أنزل وزني طول انا بحب بأكل سلطات كتير فبصت أي عرفت كان عرفت تتكلم نفس صح الناس ما بتتغيرش ليه آه مش عارف تغير يعني إذا كان التغيير مهم جدا بالنسبة لنا كان الاعتقاد هو كل شيء، فالناس ما بتغيرش اعتقاداتها السلبية اللي عن نفسها بسبب الصورة الذاتية الجاوة الواحدة. تاني حاجة منطقة الأمان والضمان والأمان. يعني يا منطقة الأمان والضمان إن الشخص بقاعد في مكان بتعود عليه. كل واحد فينا عايز يحس براحته في مكانه. فأنا مثلا عايش في مكان معين، عايش في نفس البيت، عارف أنا بتحرك إزاي، عارف أنا بتنفس إزاي، أعرف أنا بتكلم مع مين دي منطقة أمان. بمجرد متحرك الإنسان من هذه المنطقة يبدأ يحس بعدم الراحة. حتى مجرد انك أنت اشتريب جديد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 من الصوره بتوصلك بعد كده لمطيه الامان في شويه حاجات ثانيه بيؤثر الخوف انه خايف إنو ممكن يعمل تغيير في اي حاجة ولا ممكن يسبب له مشاكل. غير الخارجية ممكن حد عليك عشان أبدأ أغير أي اعتقاد مهما كان صعب كان لازم واكتب على الأقل خمس حاجات أو أكثر بس على الأقل خمس حاجات أو أكثر الاعتقاد ده بيسبب لي إيه بيسلب من إيه بيسلب من إيه وبعدين أحس بهذا عارف لما تحس بيها تتوهى عاكثر وبعد كده عايزك تكتب الاعتقاد الإيجابي اللي نفسك فيه واكتب على الأقل خمس فوائد بتسافد منه إيه هذا الاعتقاد وحس بيهم مجرد ما تعمل كده الاعتقاد الجديد بيبدأ ياخد شكله جديد بالنسبة للعقل و دي حاجة بنسميها اسمها تعطيم رابط يعني إيه؟ يعني رابط إيجابي يحط لك رابط السلبي رابط السلبي يبدأ يختفي شوية شوية يلا يكون نعملها مع بعض بسرعة كده عايز لو تكتبت لوقت لو كتبت العقائد السلبي فكر في العقائد السلبي فكر فيه وفكر معايا في الحاجات اللي بيسببها لك بيأسر من نكيم وفكر نفسك عايزك تحس بيهم فكر نفسك إن هذا من النهاردة سنة من النهاردة نفس العقائد السلبي ده شوف منك إيه؟ شوف نفسك أنت وأنت بصي في المرآة بيأخذ منكين شوف علاقاتك مع الناس عاملة زي شوف حتى علاقاتك مع الله سبحانه وتعالى عاملة زي بالاعتقاد السلبي وانت وأنت في السمر في الزمن تخيل نفسك خمس سنين من النهاردة بنفس الاعتقاد ده شوف هيسلم منكين أكتر وأكتر وأكتر وتخيل نفسك عشر سنين من النهاردة بنفس الاعتقاد ده شوف هيسلم منك فيه أكتر وأكتر وأكتر وتخيل نفسك عشرين سنة من النهاردة بنفس الاعتقاد ده وأنت مش عارف تتغير وتلاقي نفسك وصلت للضعف الداخلي وبس ماشي منمل شوف شوف هتوصل وبعدين عايزك تأخذ نفس عميق للوجه وطلع شوية شوية والوراية الحمد لله أن أنا مشين مش هيسين سانا من اليوم وأتفك في الأدخال الايجابي وفكر في الفوايد اللي حد يديها لك. مع خطي زم تخيل نفسك النهاردة سنة من النهاردة باعتقادك الجديد. شوف النهاردة علاقتك مع الله سبحانه وتعالى تكون عملة زين. شوف علاقتك مع نفسك هتكون عملة زين. علاقتك مع أولادك عملة زين. شوف حتى سمعتك مع نفسك أصبحت عملة زين. وتلاقي نفسك ما إيش خط زم لك؟ سنين من النهاردة بالاعتقاد الجديد. اعتقادك جديد بديك قوة أحسن. بديك روعة أكتر. توصله خمس سنين إن بتبص في مرآة وأنت من نفسك. بتحس إن فعلًا متمتع بحياتك إلى أقصى مدى. وتخيل نفسك عشر سنين النهاردة. باعتقادك الجديد شوف قد ايه في حياتك شوف الخمس حاجات دول المخ بيكبرهم لك وتستفيد اكتر واكتر واكتر وتخيل نفسك عشرين سنة من النهاردة لما تغير هذا الاعتقاد ومعك الاعتقاد الجديد وكل رح هتسيبت منها والمخ يجيب لك اللي زيها وتبقى حاسس انك فعلا انتجت حاجة ان الاعتقاد ده من صنعك انت وممكن تغيره بقوتك انت وتخيل نفسك قاعد على الكرسي الهزاز لما تكبر في السن وانت بتقول لاولاد أولادك اديك كان عندك اعتقاد سلبي وقدرت فعلا تحطمه وتخلص منه لان هذا الاعتقاد من صنعك انت والاعتقاد الجديد برضه من صنعك انت وانت بتفكر ايه احسن حاجة تكون موجودة في حياتك عارفين في في شاب اسمه رانس سكاليان ودي قصه حقيقيه الشاب ده لما كان عنده 4 سن ماشي في الشارع قعد عليه قعدت عليه الفتاه المهم عمل حادثه اتاولوا رجلين الاثنين رجلين الاثنين تتقطعوا فالشاب صغير اتعدي ده في حياته ما كانش عارف يعمل ايه فطبعا ابوه طعله المدرسه لانه كان تعبان جدا نفسيا مش عارف يعمل ايه وفي يوم الأيام في التلفزيون لقى ماتشات في الله أنا كمان. عند حد ويعمل أكثر. عارفين ده من اقوى الناس العالم في الكاراتيه يغير السلبي كده من اعتقد تماما انك احسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى ما تخليش اي حد يسرع منك احلامك طالما انت عارف بتعمل ايه وعارف طالع فين وبتوصل وبتكل على الله سبحانه وتعالى ما بتغذبش الله سبحانه وتعالى اي حاجة اطلاقا وماشي بما الله ما تخافش طالما عندك امل طالما عندك هدف امسك فيه وان شاء الله مستقبليا هنتكلم على قوة الهدف وزي نقدر نخططه وزي نقدر نحققه في خلال محطات اللي احنا جايينها كده من اول النهارده أعتقد في قدراتك وايش كل لحظه كانها اخر لحظة في حياتك عيش بالإمام بالله سبحانه وتعالى. عيش بحبك لله سبحانه وتعالى. عيش بأخلاق وتمتع. بحبك للرسول صلى الله عليه وسلم. بعد كده. وبعد كده عرف إزاي. عيش بالكفاح. عيش بالإعتقاد في قدراتك اللي لا محدودة. عيش بالفعل. عيش بالالتزام. عيش بالصبر. وعيش بالحب. قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.